<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكترا لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أخرى الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر rubuṣil alāyā fi 'allāhum وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ Yeah. <laughs> Na vizar na khilum زغروس ونخيل صنو وغير صنو ذلك لا آيات لقوم يعقلون وإن تجب قولهم أإذا كنّا طرّا فَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ولا kufaruu bi-rabbihim waula ik fi him waula أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك في سيئ أَسِّ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَفْنَاتُ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ بات على ظلمهم وإن ربك لشديد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية Inna Allaha la ma ma bi Wa من سوء فلا مرد وما الذي يريكم البرق غرفا وطمعا وينشئ السحاب الفقان ويسبح الروا بحمده والملائكة من ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لا اله الا شديد المحال لموت والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وَمَنْ تُعَاقِبُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَّةٍ au والأرض ao ga وظلالهم بالغدو vi قل من رض السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه Kul hel ystooi ala'amaa wal أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ما إما بسال أودي سوء بقدرها فحتملا تيل زبدة وَمِمَّا يوقدون عليه في النار ابتضاء حلية كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُونَ فَسَيَكُفُّونَ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَعْظُمُ رَهْبَانُهُمْ أَمْ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 هَنَم وَأَبِ ثَر مِنها أَتَمَنَّى الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أول الألف. Allah, minä olen niin hyvä, että One lavinana وقبروا ابتقاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 119. أولئك لهم 129. لما تعدني يدخلونها ومن صلح من Why <laughs> يُفِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَلَّةُ وَلَهُمْ سُوءُ الله يا ابن الصقر لي من يشاق ويفقد الدنيا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِيهَا أَخِرَةٌ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا قل إن الله يضل من يشاء. تقوم إن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تقوم إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبالهم وحسوم وذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمِنْ قارعة أو تحل قريب لَا فَانٍ دُسْتُ ذِى اِبْرُسُ لِمَنْ قَضَى الْكَفَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخْرُجُ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَنْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْمِ بَلْ ذُنُونٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا نَصْرُهُمْ وَضْلُ وَضْلَانِ سَوِيٌّ وَمَن يُظْلَم لَّن نَّقَمَا لهم عذاب في الحياة في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشقا، وما لهم من واجب واجب. ما في الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها أقول هذا قبلها، ملك عقبة الذين استقم، وعقبة الكافرين النا. والذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَقْرَؤُونَ بما ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا ilay <talan> <S1mumbles> azu <initiative> Well, not. وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ مَا نَكَادُ وَالَّذِينَ أَوْ مُثَوَى سَيَمْنَنُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّنَا نُذِأُفُ نُفْسُهَا مِنْ, من أُفُقٍ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا بُدَّ كَيْفَ وهو سريع الحساب وقد مكروا الذين يعلم ما تكتب كل نفس، وتعلم الكفر ويقول الذي القهوة لا تستمر سان لا القهوة بالغي شاهي بيني وبينكم بينكم وانا